يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلطكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء Olá Well, you... why İzlediğiniz <Sessizlik> için فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وفودها لَهُمْ جَنَّاتُ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن Wa beşiril كلما أغزقوا منها من ثمرة رزقا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاكٌ مُطَذَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ